إلهنا رب المشرقين ورب المغربين إلهنا رب المقدس والحرمين اللهم أصلح أحوال إخواننا المن في فلسطين ولبنان اللهم آمن خوفهم وكفهم بما شئت اللهم بدل خوفهم أما اللهم بدل خوفهم أما يا يا أمل المستغيفين يا مجيب دعوة المضطرين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا لا إله إلا أن